3. استمع إلى الأعداد ثم اقرأها واكتبها في دفترك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثناعشر، عشر. أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، ثماني، تسع، عشر، إحدى عشرة، اثنتى عشرة، ثلاثى عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، ست عشرة، سبع عشرة، ثمان عشرة، تسع عشرة، عشرة ست عشرة عشرة ثمان عشرة تسع عشرة عشرون